114. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة 115. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون 117. المقربون في جنات النعيم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 119. لا يصدعون عنها ولا ينزفون 110. وفاكهة مما يتخيرون 111. ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المثنون 113. جزاء بما كانوا يعملون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 119. وكانوا يسرون على الحنث العظيم 110. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون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 وَلا قدَدَ عَِتم النَّشْأتَأُولَا فَلَولَا تَذكَّرُون آفَرَأَتُم م تَحرضُون أَآتُمْ تَزْرَعونَهُ أَمْ نَحْنُ الزارعُون لَنَ شَاءُ لَ جَعَنهُ حُطَامًا فَضَلْلتُمْ تَفَكمون.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 اَثَرَ أَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ 119. فلا أقسم بمواقع النجوم 110. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 111. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون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 114. وريحان وجنة نعيم 115. وأما إن كان من أصحاب اليمين 116. فسلام لك من أصحاب اليمين 117. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم 111. وتصلية جحيم 112. هذا لهو حق اليقين 113. فسبح باسم ربك العظيم